بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوانكم بموقع عبد من الله السنة أن لكم يا أيها <تصفيق> أولئك هم المهتدون <الله>